السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كان من الله والله عزيز حكيم فمن ثاب من بعد ظلمه وأصنع فإن الله يتوب عليه إن لئن الله لهلك السماوات والارض يعذب من يشاء يعذب من يشاء ويؤخر من يشاء والله على كل شيء قدير لَيَنَاظِرُونَكَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ يَقُولُونَ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَالْقَوْمُ الْآخَرُونَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَا وَضَحَ يُقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا مأخذه وان لم تؤثم فاحذر ومن يرد لك فتنه فلن تملك له من الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم لم في الدنيا خزي ولم في الاخره عذاب عظيم